ظل في, في الفياض ضاربًا وكونًا لي ووجهور الرض مع بقام من كذا طيرتم من الكب والرصاصه كيف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 قد رضوا بسفر وفعال اليهود وزعيم كفر ورئيس زحود مع زلوى تحتويها جلود قد بدأت والسفر فالسلام السلام يا صحاب الأقراب يا صحاب الأقراب سوف أرضى الطلب سقعوا الشتاء ويسيروا الكلى وعكيروا الهوى هكذا لم أشق عيشة للهنى في ظلال الملأ كافرين سوا سفري قد بدى فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام أستغطى <تصفيق> الوقاء سفيره الطغى ووكر اللئام وجحور الطغى ما بقى من كلام غيرت كيف ارقى المقام فالسلام يا, الفرام يا الفرام في يا صحافينا في رب سفيره صفوف الطغى ووكر اللئام وجحور الطغى ما بقى من Sa <Sanlı> bölge söylefur da tefa السلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام الدمار الدمار يا قلع العذاب يا دربا شنار يا بيوت السراب والفنوات تباع والقطا والخراف والأفاعي القصار والسحابات راض أدرست المسار السلام السلام يا صحاب الكرام يا الكرام Astu qad al muta,